وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتافا ليوروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لسهيد وإنه لحب الخير لسديد أفلا أَمُ إِذَا بُعْتِرَ مَا